أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُنَّ كَيِّسًا وَأَحْلِلْهُنَّ لَهُنَّ مَا طَابَ وَمَا تَفَرَّقْتُمْ فِيهِنَّ ذَبَّ الذُّؤُوبُ بِأَمْوَالِكُمْ وَالصِّنِينُ غَيْرُ مُسَافِقِ فَمَنِ اسْتَلَّطَكُمْ بِهِ مِنْ لَفَاتِهُنَّ غَيُورَهُنَّ فَيَضْطَرُّ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْضِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَيَّامًا فَتَحْرِمُ الصَّلَاةَ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَا مَنَعَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمِن والله اعلم بايمانكم بحبكم من بعد تلتقون النبي باذن الهن واتوهن بالمعروف واتوهن أجورهن بالمحروف محصنات غير مسافحات ولا متخبات أخدام فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهم نصر ما على المحصنات من العذاب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 الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم فخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطن إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عجوانا وظلما فشوفا اشتيه نارا وكان ذلك على الله يسيرا لِيُدْخِلَنَّهُمْ كَمَا أِرَمَاتٌ هَوْلٌ عَنْهُ نَكَفِّ الْعَنْكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَثَمَّنُّوا مَا قَضَى اللَّهُ بِهِ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ إِلَى جَارِ نَصِيبٍ مِنَ وَإِنَّ لَنَصِيبًا مِّمَّا اكْتَسَبَ وَاسْأَلُوا مِن رَّبِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَسَاءَلُونَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَوَكَّلَ والذين عقدت أيمانكم فآترهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شيلا فالجان قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم من اموالهم فصارن طائرات حافظات للغيب بما قضى الله واللاتي تصافن نشوزهن نفعهن وهزرهن في المضاجع واضربهن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَدْعُوا عَلَيْهِنَّ سُوءًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا فَادْعُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا إن يلينا إخلاقا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وحبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وفي الوالدين إحسانا وفي ذي القربى واليتامى والمتاكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بن جنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مفتالا فخورا الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتبون ما آتاهم الله من طضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئانا لا حول ولا قوه الا بالله اليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فشاء قرينا وما ذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وان مما غلقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تفح سنتين يضائفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة وجئنا بك على أولئك شهيدا يومئذ يوجد الذين كفوا وعفوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا صلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغسسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو خَلم مِن قُم مِنَ الغائِطِ أَلَ مَسُتَ فَلَم تَجد مَا فَر تَجد مَا أَم فَتََّ مُ صَعيدًاطَيبًا فَنتَقُم بوجُكُم وَأَيدكُم إن الله كان أفواً غفراً ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين آدوا يحلفون الجرم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعطينا واسمع, واسمع غير مسمع وراعنا لي بألسنتهم وطعنا في الدين وَلَوْ أَنَّهُمْ صَمَعُوا وَأَطَعُوا وَاسْمَعُوا أَقْوَالَهُمْ وَاسْمَعُوا قَوْلَنَا لَكَانَ فَيْلَهُمْ وَأَقْوَى وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من قبل أن نقل دولوا فلغد على أجبالها كما لعنا أصحاب الزبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يذكون أنفسهم بل الله يذكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا وكيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاوط ويقولون كفروا وَيَقُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَبِهِيَمَ يَغْنَى إِلَّا هُوَ فَلَن تَجِدَ له نصيرا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُخْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحْتُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ جَنَّاتٌ عَظِيمَةٌ ثَمِيمٌ مَن آمَنَ بِهِ وَمَن مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَثْوًى غَيْرَا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِم نَّارًا وَالْكُلَّ مَعَ كلما نرجت جلودهم بذلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً والذين آمنوا وعملوا الصالحات تدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار طالدين فيها أبدا فهم فيها أزواج مطهرة ان الله ياموفكم ان تؤجل الامانات الى اهلها واذا ختمتم ذين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله عما به ان ما يعرفون به الله كان سميعا بطيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنت تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يدعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاسموا يُرِيدُ لَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الصَّالِحَاتِ وَقَدْ آمَنُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَقَدْ آمَنُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ وَإِذَا جِئْتَ لَهُمْ سَأَلُوا إِذَا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنِ الصَّلَاةِ كَأَنَّهُمْ سُجُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا عليه امن وعيونه وكلهم في الثيما ولو ان كتبنا عليهم ان يقتلوا انفسكم او يخلوا من دياركم ما فعلوا الا قليلم منهم فَيُرَدُّ لَهُمْ وَأَشَدُّ تَثْبِيتًا وَإِذَا أَثْيَنَاهُمْ مِلَّةَ الدِّينِ أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَا أُنْطُرَاقًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يَدْعُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحزن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا تباة أو انفروا جميعا وإن من وَمَا لَمَنْ لَيْبْصِرْ أَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّرُوضًا شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ لَكَ أَلَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه موزة إيا ليسني كنت معهم فأفود عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشعون الحياة الدنيا بالآخرة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 والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه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 والذين كفروا يقاتلون في جبيل الصاروش فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيل الشيطان كان بعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا ايديهم وآتيوا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إلى فريق منهم إذا فريق منهم يخشون الا تك خشية الله أو أشد خشية وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْكِتَالَ لَوْلَا أَخْفَرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّمْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّطَعُ وَلَا تُظَّمُونَ فَتِيلًا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 ذِي اَتَّقِ نَفْسَكَ وَأَرْسَلْنَاكَ رَسُولًا فَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا فَيُطِعِ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّى فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَالَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ رَّانَوُا ويقولون طاعة فإذا بردوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأحيض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدفعون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به وَلَوْ وجّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ اسْتَنْبَطُوهُ مِنْهُمْ وَلَولا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلا فقاتل في كبير الله لا تكلف إلا نفسك وحلض المؤمنين حسى الله أن يكف بأس الذين كفروا فالله أشد بأسا وأشد تنكيلا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 فحيوا بأحسن منها أو عدوها إن الله كان على كل شيء حسيبا فالله لا إله إلا هو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 فَإِن تَوَلّوا فَخُذُوهُمْ وَقَتِّلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِي يُطِيعُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ أو جاءوكم حطرت سدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لتلقهم عليكم فلقاتلوكم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 فإن لم يأتدلوكم ويلقوا إليكم السلم ويخفوا أيديهم فأخذوهم واغتلوهم حيث ارتقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم شلطانا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير وقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا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 فجية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد قطياه شهرين متتابعين ثوبة من الله اللَّهُ الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جهنم خالدا فيها وغضب الله, عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أهلا وَجُنْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتُم إِلَيْهِ وَلَا تَقُولُوا لمن ألقى إليكم فَأَمَّا لَسْتَ مُؤْمِنًا أَسْتَبْغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَالِقُ كَذَالِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ نَّصَرَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي الطاعدون من المؤمنين غير أولي الضغر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم من اهل القاعدين درجه فكل وعد الله الخسنا فضب الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما دجاجين من هو ورحمة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 أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ثُمَّ لَائِجَكُمْ وَأُمَّن جَنَّ نَمَّ وَسَاءَ مَصِيرًا إِلَّا الْمُصَبَّعِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يضيعون في الدو ولا يهتدون سبيلا قولائك عز الله اي يعفو عنهم وكان الله أفوا غفورا رحيما ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مرضى كثيرا ووسع ويدعي قوم من ذلك مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك كل موت فقد وقع امره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلتقم طائفة منهم كَوْنَ يَأْخُذُونَ سِيَاحَتَهُمْ فَإِذَا تَجَدُّو فَيَكُونُ مِنْ وَارِئِكُمْ فَإِذَا تَجَدُّو فَيَكُونُ مِنْ وَارِئِكُمْ وَأَنْتَ قطرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فد الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمسعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة فَلاَ يُنَافِقَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أذًى مِّن نَّصْرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضًى أَن تَتَّبِعُوا أَثَر حَقِّكُمْ وَفُذُوا حِذْرَكُمْ إن الله أعدل الكافرين عذابا مهيلا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمئننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا ولا تهلوا في ابتضاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون مَا كَانَ لِلَّهِ مِنْ حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان ثوالا أتيما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 في الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وسيلا فمن يا منشود أن أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله ضفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما وَمَيْ يت الْ الخَط أَج أَ إثنثُم م يوْ م ببَيأَ صََ يحكَمَلَتَلَ وَإِثنَ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَسَّ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ لَهَمَّطُوا إِذًا مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْكَ كَانَ خَبِيرًا حَكِيمًا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ صِدْقُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَظُلْمًا لَّسْ يَجِدُ فِيكَ تَجِيرًا مِن نَّجْوَاهُمْ مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَرْحُومٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَبْتَغِ بِمَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَيُعَصِّبْهُ فَإِنَّ يَهْدِي مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَشْدُو وَيُرْسِي السَّبِيلَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُرْهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْهِ جَنَّ وَشَاءَ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا دَانَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَنْتَ فِي زَبَانِيَةٍ مِّنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْخُورًا وَلَأُضِلَّنَّهُ وَلَأُمَنِّنَّهُ وَلَأَمُرَنَّهُ لَيُبَدِّلَنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُضَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ مَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ تَجْحَفُ بِالْحَقِّ وَكُذِبُوا عَنْهُ يُرِيدُهُمْ وَيُمَنُّ مِنْهُمْ وَمَا يُرِيدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا محيصا وَذين مَنوا وَعَم يُشقَاالِ حاتِ سَنُ لِخِلُون جَن النَّاتٍ سَيلِ سَأجِه أَنه قائدينَ فِيأَبَدَا وَعدَى اللهَّ يعََقَّاء وَمَنْ أَصدللَقُ مِنَ اللهَّ يصلَ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 يَجْرِي أَوْ أُنْسَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ قنيفا واتقل الله إبراهيم طليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستستونك في النساء قل الله وَمَا يُسْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَادِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ إِلَّا تِي لَا تُؤْتُوا لَهُنَّ مَا قِتِبَ لَهُنَّ وَتَغْرَضُونَ وَتَغْرَضُونَ أَن من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقصة وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن مرات فحيها نشوداً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً فالصلق خير وأضرت الأنفس الشح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 فلا تميلوا كل المي فتدعوها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرطا يغني الله كلا من سعته مَا كَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَإِلَىٰ هَٰذَا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَنَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَن تَفْتَرُوا عَلَى وإن تذكروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله ظنياً حميداً ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وسيلاً إِنْ يُذِيقُ رُكُم أيُّها النَّاسُ وَيَأْتِي بِآخِرِ وَكَانَ اللَّهُ عَلٰذٰلِكَ قَدِيرا مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وكان الله تميحا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقص شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكون ظنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتدعوا الهوى أن تحجلوا وإن تلووا أو تحرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً يا الذي أنزل من قبل ومن يكبر من الله وملائشته وكتبه وانسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن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 لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيرتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل على كِتَابَ أَنِ إِذَا سَمِعْتُم آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ بَلْ تَجَاوَزُوا مَعَهُمْ كَشَى يَخُوضُونَ فِي غَيْدٍ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 يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فسانا يراؤنا الناس يراؤنا الناس لا زَوَا وَلا يَنفُونَ اللهَ إلا قَلِيلاَ مُذَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَٰهَ أستخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم تلطانا مبينا إن المنافقين في الترك الأسرى بل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واحتفوا بالله وأخلصوا دينهم من الله فأولئك مع وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيماً ما يفعل الله بعلابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً صدق الله